بسم الله الرحمن الرحيم اي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك هو خالها يوم اذن يصدر الناس واشتاتا ليروا اعمالهم فمن يَعْمَلِ الْمُثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلِ الْمُثْقَالَ